أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن يُعَذِّبُهُ وَذَٰلِكَ لَوْ يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَن تَقُل لِّلنَّاسِ عَلَكَ مَا يَكُونُ أن أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلِمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِن نَّكَانَ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دلت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم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 İllâhi mulku ve ve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 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قْرُضَاصٍ فَلَمَتُرْهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْ لَا عَلَيْهِ مَلَكٍ وَلَوْ أَنْزَلْنَا كُن قُليًا أَمْرُهُمْ ثُمَّ لَأَيُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اسْتَهْزَئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَعَاقَبَ الَّذِينَ سَخِرُوا مَا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَإِنَّ لَنَا عَاقِبَةً المكذبين. قُل لمما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في اللين والنهاء وهو السميع العليم قل أَعْجِرَ اللَّهِ أَت وليا فاطر السماوات والأرض وهو يضعم ولا يضعن قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله من رء فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده Vahve Al Hakim Beni Ve Benek Ve Ruhiye Leye. Hada أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون Allediine atina hukuk kitaba yarifina o kema yarifina abna abum allediine xasiru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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اللَّهُ اذْكُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَغَلَّعْنَهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا بِهَا بها حتى إذا جاءوا كم جابلونك يقول الذين كفروا إن هذا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 بنافنا كونا من المؤمنين، بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعدوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا.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 تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاتهم الساعة بغتة قالوا يا عسرتنا على ما فرطنا فيها وهما يَحْمِلُونَ أَمْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِغُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحذرك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلون kami kan bu hatta ata hum nasruna wala nubaddil ani وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ أَيْرَاؤُهُمْ فَيِنِسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِينَ